بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي داركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير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 في الكتاب لتفقدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاثوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حطيرا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 ويدعو العنسان بالشر دعاء بالخير وكان العنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَنَا آيَةً النَّهَارِ مُبَطِّرَةً لِتَبْتَوْ فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُ وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِتَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَفَرْنَاهُ تَقْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منسورا إقعى كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تجر وازرة وزر أخرى وما كنا حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها, فيها فحط عليها القول فدمرناها تدميرا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 فلا تقُل لهما أُفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخص لهما جناح الذل من الرحمة وقول رب ارحمهما وقم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا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 إما تعرض النعم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنفك ولا تبسطها كل البسر فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الذبق لمن يشاء ويقدر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 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان فطعا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأنفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأنفوا الكين إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن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 وقل لو كان معه آلية كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش تبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تتبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن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 وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي أَعْذَابِهِمْ قَرَارٌ وَإِذَا دَكَوْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْعَانِ وَحْدَهُ وَلَهُ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُقُورٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظروا كيف ضربونك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 فَسَيَنْغَرِبُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُمْ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 الناس عدو مبين ربكم أعلم بكم إيش يرحمنكم أو إيش يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكنا وربك علَم بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا فإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا سمدًا قسم ضقرة فضلوا بها، وما نرسل بالآيات إلا تقوية، وإذ قلنا لك إن ربك أحط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فثنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأن أقرت إلى يوم القيامة لأحتنك نذريته لأحتنك نذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مفروض وَالسَّبْتِ إِذْ مَنْ سَطَعَتَ مِنْهُمْ بِفَوْتِكَ وَعَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِقِيلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُونٌ وَمَا يَعِدُهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا بُرْرَةً عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يجي لكم الفلك في البحر لتبتروا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فَلَمَّا نَجَّاكُم إلى الْبَأْسِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كُفُورًا أَفَأَمِنتم أَن يَقْذِفَ بِكُم جَانِبًا الذَّرِّ أَوْ يُصِيبَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَن تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنَ أنتم عنيدكم فيه تعرة أخرى فيرسل عليكم قاصبا فيرسل عليكم قاصتا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به سبيعا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 يقرعون كتابهم ولا يظلمون ففينا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفكرونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لا اتخذوك وَلَنَعْنَا أَن ثَبَتْنَاكَ لَقَد كَفَتَكَ رُكْنٌ إِلَيْهِمْ شَيْئًا إذا إِذًا لَعَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَنَا تَذْكُرُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُونَ يَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْعَرْضِ يُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَنِيلاً ذُنَّةَ مَنْ قَدْ عَسَىٰ قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا سَجَدُوا لِتُنَّتِنَا تَحْوِينَا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ زِينَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا عَسَىٰ أَن رَبُّكَ مَقَامًا محمودا فَقُلِ الرَّبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ كَانُوا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنتان أعرض ونعى بجانبه وإذا مته الشر كان يعوثا قل كل يعمل على شاكلته ربكم أعلم بمن هو أهداك بيلا ويسألونك عن الروح للروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت العنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو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 أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من ذخرة أو ترقى في السماء ولم نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأة قلت بحانا ربي هل كنت إلا بشر رسل وما من أن تعي يؤمن إِذْ جاءهم الهدى إلا أُرْقَانُ إلا أُرْقَانُ اللَّهُ بَشَرَ وَلَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَنَاءٌ كَثِيرٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّيَنبُتَنَّ مِنْهُ شَيْءٌ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْحَدُونَ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 كلما خبت زدناهم تعرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وإذا كنا عظاما ورباتا أين لمن خلقا جديدا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لعمتكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ طغى لَهُ فرعون انني لا اظنك يا موسى مسحورا علنا قد انت ما انزلها الا رب السماوات والارض بصائر بصائر وانني يا فرعون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 وَمَا أرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْعَةً صَرَقْنَا بُنِيْتَ قُرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتُوٰ وَنَزَّلْنَاهُ كَلِزِيلَ قُلْ أَعْمَلُ بِهِ أَوْ لَا تُعْمَلُ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداء ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويديدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأتماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافك بها وابتع بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يستخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن وليم من الذل ولم من الذل